Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibi raḍiallahu anhu. Al-ma'na ath-thalith an al-murad الصحيحة عند الصبي وخطأه واحد والتشريك بين العمد والخطاء في النتيجه بيان ذلك يتوقف على ذكر الموضوع وذي المحمول اما المحمول في الروايه فهو اشتراك العمد والخطا في النتيجه سواء كانت النتيجه هي الاثار او كانت النتيجه هي عدم الاثار فمثلا في باب القاتل الخطا له أثر وهو ثبوت الدياق على العاقلات فإلحاق العمد به يعني ترتب هذا الاثار على القتل العديد إذا صدر من الصبي وفي باب حديث الرافع حيث ورد صلى الله عليه وآله رفع عن أمة الخطا بمعنى أن الخطأ ليس موضوعا للعقوبة. اذا فالحاق عمد الصبي بالخطا في النتيجه يعني الحاقه به في عدم استحقاق العقوبات هذا هو المحمول وأما الموضوع فإن الروايات اذا حملت على التشريع بين العمد والخطا في النتيجه سواء كانت النتيجه هي الاثار او عدم الاثار اذن فموضوع الروايات يختص بالأفعال ولا يشمل الأمور الاعتبارية. وذلك بقرينة المقابلة بين العمل والخطأ فإن المقابلة بينهما قرينة على اراده الفعل التكويني لانه هو الذي ينقسم الى عن وفعل خطئي باعتبار أن كل فعل له أثر قهري يترتب عليه سواء أراد المكلف أم لم يريد إن قصد المكلات ذلك الأثار كان الفعل عمديا وان لم يقصده كان الفعل خطأيا نظير قطع الرأس مثلا فإنه يترتب عليه القتل قهرا فإن كان هذا الأثار مقصودا فالقتل عملي وإلا فالقتل خطئي اذن الفعل الذي يقبل الانقسام للعمد والخطا هو الفعل الذي له اثر قهري وهو الفعل التكويني وأما الفعل الاعتباري كالبيع كالطلاق كغيرها من العقود والإيقاعات فليس لها اثر قهري بل اثرها منوط بالقاصد فلا يتصور فيها الانقسام للعمد والخطا النتيجة هو أن مفاد الروايه التشريك بين العمد والخطأ في النتيجة في الأفعال. تكوينيان نظير ارتكاب محظورات الاحرام او نظير القاتل مثلا ونحو ذلك وبهذا تكون الروايه بهذا المفاد أخص من المفاد السابق حيث إن المعنى السابق كان هو الغاء اثر العمد سواء في التكوينيات او في الاعتباريات بينما هذا المعنى يخص مفاد الرواية بالفعل التكويني تهو المعنى الثالث المعنى الرابع ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس الروح من عدم عموم هذه الرواية لغير باب الجنايات تختص مفادها بباب الجنايات ويمكن تقريب كامهين بثلاث قرائم عند بابنا في نعم ما ذكر قرائف قل يمكن تقريب كلامه بثلاث قرائف يستفاد منه لتوجيه كلامه او لاستدلاله ما هو ذكر بعض هذه القرائف لكن نحن نضيف الى تعميق الشفقه ما ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب من أن المقابلة فر بين العمد والخطا قرينه على ان المفاد تنزيل العمد منزله الخطا وبما ان تنزيل شيء شرعا منزلة شيء آخر إنما يصح إذا كان للمنزل عليه قثر طعيفًا. وإلا لكان التنزيل لغوا لذلك يختص نفاذ الروايات بباب الجنايات إذ لا يوجد للخطأ أثر شرعي إلا في هذا الباب وحينئذن فالمقابلة قرينة على ان المراد جديد من الروايات هو باب الجنايات واشكيلا على هذه القرينة بإشكالين الأول ما ذكره بعض الأساتذة دام ظله من أن الخطا كما له أثر في باب الجنايات فإن له كما له أثر في باب الجنايات فإن له اثرا في رفع العقوبه لقوله صلى الله عليه واله رفع عن امتي الخطا فان الخطا رافع للعقوبة اخرويه او دنيويه كالحد مثلا كالحد والكفارات ونحو ذلك اذن فلا موجب لاختصاص الروايه بباب الجنايات هذه هي على العاقله كي تكون عقوبه له وهي على عاقلته هذا حقا للمجنية عليه وليس عقوبة على الجاني. <تصفيق> عمول من أنه حتى على العقل لنبعت على أنها عقوبة على حق ليس عقوبة هذا عوض معاوضة المعاوضة ليست عقوبة نظير من أتلف ما لغيره هو يغمن الضمان ليس عقوبة هذا معاوضة عواض عما أتلف ولكن لإشك محل تأمل وذلك لأن الخطأ بما هو خطأ مقابل العمد وشبه العمد له أثر في باب الجنايات وأما الخطأ في حديث الرافع فليس موضوعا لارتفاع العقوبة بما هو خطأ بل بما اصبحون لعدم عامد ولذلك ذكر في سياق النسيان والساهو حيث قال رفع عن أمتي الخفاء والنسيان والسهو والوسواس فإن جميعها تشترك في مناط واحد. وهو عدم عمد الإشكال الثاني أن يقال لو كان مفاد الحديث هو تنزيل العمد منزلة الخطأ لكان تعبير هو عند الصبي خطأ ولكن التعبير الوارد هو عمد الصبي وخطاه واحد فمفاد اللسان تنزيل عمده منزله خطاه لا تنزيل عمده منزلة الخطأ ومن الواضح أن خطأ الصبي بما هو خطأ للصبي ليس له أثر شرعان فَتَنزيل عنده منزلة خطئه نتيجته ان لا اثرا لعمله اي نتيجته هو شمول أثر الخطأ له هذه القرينة الأولى هو خطأ. بما هو خطأ للصبيل لا أثر أب... لا, لا شرع ولا سكين ولا عاقل لو قتل هذا الصبي أو قتل شمي قتل إنسان وائل. يعني عقل ما تحقي فعله موضوع شنو لثبوت الدية على العاقله وليس خطأه فلهذا لا فرق بين عنديه وخطأه أخطأ أو تعمد يد الفقه على العاقله إذن خطأه ليس له شنو أثره خطأ الصبي بما هو خطأ للصبي لا يوجد له أثر في الفقه أسوأ إذن تنزيل عنده منزلة لا أثر له لا يعني شمول أثر الخطأ له نعم تصرف عن بعد معناته تصرف وعنده سواء كانه قال هذا عنده وخطأه سواء ما الى اثار وانت على هذا الاشعار يا هو عندما قال عنده الصبيب خطأه واحد لكن في الروايه الثالث لو يقول عبد الصبي خطا تحمله تحميله العام اوه هذاك حاص بباب الجنايات هذاك واضحا كلامنا في هذا اللسان لسان الرواية هل, هل هذا اللسان عمد الصبي وخطأه واحد يستفاد من تنزيل العمد منزله الخطأ في آثار الخطأ كلامنا في هذا اللسان لا لا يستفاد منه ده اللسان اللي تفضلتمه نعم تلك رواية أخرى كلامنا الآن في هذه ال... الرواية هذه الرواية بهذا اللسان هل يستفاد منها هذا التنزيل الذي يريده السلم إذا جئنا بالرواية الأخرى بعد خرجنا صدقنا في باب جنايات لأن رواية أخرى خاصة بهذه الجنايات القرينة الثانية ما قد يقال من أن من أن تعنيم مفاد الحديث لغير باب الجنايات مستلزمون لتخصيص الاكثر وتخصيص الاكثر مستهجن فإن لازم التعنيم عدم بطلام صلاته إذا ضحك متعمدان أو تكلم متعمدان فإن عنده خلخطة وكذلك عدم بطلان صومه. وحدثنا خبر يعني تفضل الصلاة لماذا تفضل الصلاة إذا ضحك سهوا لا يجب عليه. يجب عليه سجود السله. بلى. المصلي عندما يقع المصلي عندما يحق. عندما يحق. يخرج عن كونه الصلاه لماذا يخرج عن كونها صلاه؟ اذا كان شكله هذا اذا كان ماحيا بصوره الصلاه كما لو قفز سمع قفج أو ما كلام كلام سبعه زي او خروج كلام العادي مثلا هو اثناء صلاته تصور انه في الدرس فقال لا تسرع يا سلام <صفحي> انف الزفة في صلاته مثلا هذا لا يبطل صلاته في جزمان حتى لو تكلم بصطر التعامل اذا كان سهوان لا يجب الا سجيب السهو الا صلاته صحيحة وعدم بطلان صومه لو ارتكب المفطر عمدان وعدم بطلان حجه لو ارتكب المفسد عمدان ونحو ذلك وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فالنتيجة اختصاص مفاد الحديث بباب الجنايات. ويجاب عن هذه القرينه بوجهين الاول اننا لو حملنا مدلول ال على المعنى الثاني، وقلنا إن مفادها إلغاء أثر العمد، فحينئذ لا يلزم تخصيص الأكثر. لما لانه في المبطلات الصلاتيه والصوميه والحجيه مو, يحجي مو, يحجي مو البطلان يرتبوا على الإخلال بالروك سواء كان عن عمد أو خطأ فليس بطلان الصلاه او الصوم او الحج عند الاخلال بالركن اثرا للعند كي يرفع بهذه الروايه وإنما هو أثر لذات الفعل نظير ترتب الجنابات على الجماع سواء كان عن عمد او خطاين ونظير ترتب الضمان على اتلاف مال الغير فانه يترتب على ذات الإكلاف سواء كان عمدا أو خطهان اذا لو حملنا مثاد الرواية على إلغاء أثر العامد فخروج هذه الموارد ليس من باب التخصيص بل هو من باب التخصص فلا يلزم تخصيص ال أكثر ماورد عدب الأرخام شو معا من مغير وبكنية حطا هو تحمد غير الأرخام لا في الصلاة والصورة في أرخامها افتح الله يجب إذا كان هذا بكترك الجواب الثاني الآن نقولنا جوابين مالي وجه وجه ثاني وجه الوجه الثاني ها يقال نسترسل ان يقال الوجه الثاني إن ترتب البطن على ارتكاب المفسد في هذه المركبات الشرعية ليس من باب ترتب الأثر الشرعي على موضوعه فهل من باب حكم العقل بأن من لم يمتثل الأمر فالأمر باقن في حقه اذا بطلان الصلاة عند الاستدبار ليس من باب الأثر الشرعي أي أن الشارع جعل من آثار الاستدبار بطلان الصلاة. إنما هو حكم عقلي بأن من لم يمتدل الأمر، فما زال الأمر باقيا في حقه. فلاجل ذلك نقول مفاد الروايه تنزيل العامد منزله الخطا او عدم العامد فيما له اثر شرعيان وأما البطلان فليس أثرا شرعيا إذا فخروج موارد البطلان عن مفاد الرواية خروج تخصصي لا تحصيصي يأتي الكلام في القرينة الثالثان